الدرس الثامن عشر في قسم الشرطة جواز سفري ضاع يا كمال ضاع جواز سفرك؟ كيف ضاع؟ لا أدري أين كنت؟ كنت مع مجموعة أصدقاء على شاطئ البحر ضحكنا كثيرا وسبحنا وأكلنا وشربنا ثم ضاع الجواز أين ضاع؟ لا أدري كيف ضاع؟ لا أدري متى ضاع؟ لا أدري، ماذا أعمل الآن يا كمال؟ أولاً، بلغ الشرطة بالحادث كمال وجون يذهبان إلى قسم الشرطة ويسألان شرطي الحراسة الذي على الباب عن غرفة لاستعلمه من فضلك، نريد أن, أن نبلغ عن ضياع جواز سفر اذهب إلى غرفة الضابط المناود في آخر الممر على اليمين حجر رقم أربعة كمال وجون أمام الضابط المناوب أريد الإبلاغ عن ضياع جواز سفري الضابط المناوب يفتح محضرا ويسأل جون عن اسمه وسنه وجنسيته وعنوانه في وطنه ووظيفته وتاريخ وصوله من الخارج ومحل إقامته ثم يسأله كيف ضاع الجواز لا أدري كنت أمشي على شاطئ البحر وربما وقع مني في الرحلة هل هي سرقة؟ لا أظن اتصل بالهاتف بعد يوم أو يومين ربما يجد شخص الجواز ويأتي به وبلغ سفارة بلدك وهذا هو رقم المحضر وتاريخه شكرا عفوا مع السلامة يخرج جون وكمال من القصر وعند الباب يرجون شخصا يحمل في يده جواز سفر ويعطيه لشرطي الحراسة. جون يصيح. جواز سفري، جواز سفري، جواز سفري. الكلمات الجديدة. يفتح محضرا سفارة. ربما رحلة سرقة ضياع الممر. الضابط المناوب إبلاغ سبحة شاطئ البحر لا أدري مجموعة بلغ حادث قسم الشرطة غرفة الاستعلامات عاد المرآة عصر اذهب إنني صاحب، صاح، بلد، شرطي الحراسة، إقامته، استخرج، جمع، زار، ضاع، شاهد، راقب، حدث، يعتقد، التوقيع، سؤال، جواب.